work well, what i'm in your ونفسها وحيوه فأخذ من قطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت النار والعين هذا فلا ديوان لا يفرق شيئا الديوان الثالث وهو ديوان لا يجبال له من شيئا وهو ضمنك لنفسك فأزكت أيها الإخوات بقدر ما هي عبادة إلا أن فيها حق الغريب لأن الله سبحانه وتعالى يقومه في كتابه العزيز والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحرم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحرم حق معلوم فهذا من هذا موجود واحد حق معلوم لذلك لما شرحوا الزكا شنونية قالوا مال معلوم يخرج من مال معلوم <تصفيق> في وقت معلوم بمقدار معلوم بحث قالوا مال المعنى يخرج من مال معلوم في وقت معلوم بمقدار معلوم ويعطى لاشخاص معلومين وما تخمصت يعني هي عندها 5 او 6 ديال المراصيد كل مرتبه مربوطه ما يمكنش مثلا يخرجوا العدد للغناء من العدد للغناء في وقت من نظيم لا هو مال معلوم يخرجوا من إقدار المعلوم في زمن المعلوم بنسبة المعلومات ويصرفوا لأشخاص معلومين أشخاص لإصرفهم هذا لما شكل الأشخاص يجوز لهم تصرف في هذه الأموال التعليم أي قال والذين في اموالهم حق معلوم معناه هاد ثلاثه من ما تعطيها انت لا تعطيها تصدلا منك ماشي كتحظل بها وكتعطيها يعني هذا حق دل الله لازم منك ترد اذا خليتيه تتكون سرقت حق الله ما هو فذلك يصير مالك نجساً بسبب حق غير الذبي اختلط فيه هذا طبعاً لا يجب سميت الزكاة زكاة لأنها تذكي المال من الشوائر أي تطهر المال وتذكو به أي تنميه فلا يلم الشيء إلا إذا كان طاهراً الشيء لا يتشلمه إلا كان طاهراً إذا كان طاهراً والطهر ينفرق الحب عن قصله وأن تخرج الجوهر الحب المتندير عن الأرض لو لم يخرج نفتة تدخل من الجوهر لم أجل من الجوهر هذا يسمى قمة الطهر لذلك الجوهر لك يكون حكث من الروح روح الحكث والروح هو قمة الطهر لذلك تعد القرآن طهر والنبي طهر والملك طهر واللوح المحطول طهر فقالوا نزل القرآن روحا من الروح للروح على الروح نزل من الروح الأمين على قلبك أي على روح قال <تصفيق> فرؤان روح نزل من روح من الروح على الروح فلما ترادك في الأرواح اختلت فصلت عندنا نزل بتمازج الفضائم وهو خدمة طهر مضمع هو أن يمدد منك الفرع من الجوهر, من من الجوهر. وإذا خرج جوهرك فقد تطهرت من كل إذا خرج جوهره من الداخل فتخرت بكل شيء فالذي لا يخرج جوهره يسمى منافقه والمنافق شو هو ذو الوجهي منافقه بمعنى ازدوجه ويسمى بيته <تصفيق> الضب يسمى <تصفيق> النافقاء علاج الضب واحد الحياة كي عيشت الغداء أو في الصحر البيت دياله في كي يسمى النافقاء ويقال في الضب منافق يسمى أيضاً منافق لماذا؟ لأنه حينما يذفي يجعل له مخرجين يعني وجهين فيدخل من هذا ويخرج من هذا في حالة الخوف فسمي منافق لأنه له مخرجين أي له وجهين. لكن الأسد ذو الشجاعة ليس له غارة ولا خم ولا أي شيء عنده عامل ووحد لصف يقول نمتق فما ورد معناه كيف لنبي جوهري لقد رجعني هذه خمة الثور أن تظهر جوهرك في الناس والذكاة من هذا الأصل وأصل التفضل لأنك تخرج الجوهر جوهر من الماء ليسكو هذا الماء تخرجه تخرجه فيثمر عندك يتمر حيثاً فمن منع الذكاء فقد منع الحق الله إذا واحد إنسان تركته وهذا إنسان محتم مرضه كان من هذا الذي يصرف أحد لكن إذا تركته واحد ولي من أورياء الله الصالح خاف واحد ما صبعاً كانوا يخافوا وقرروا على زوجته أنه يحترموا يستطيعون أن يسترقبوا ويوتهم كم خوفاً دعوة، يقولون يدعي ذلك هذا أخطر أخطر إلى نعوان طارق فإذا بيت الأبيض هذا أبعى القلق فإذا طارقت بيت الأبيض هذا أخطر وأخطر إذا الذي يمنع عزل يسرق ما نموه إن هذا يقول لك المال الديادة ليس لديك حق الديادة اقول يا رب شنو ندير؟ شنو نقول؟ هل انني كنصبر؟ الله يشهد قال هدفنا ديالي اللي انصح نفس تعطيني واحد الثمنه ديال الضرائب ما خصنيش نصرف الصدقات للفقراء والمساكين عادي الى غير ذلك المصاريف تسمى تتبع شاء الله في ذكر مصاريف الزكاه يتم النسبه الله رب العلق الكلمة الكلمة أنا أرغب أن تستطيع أن نعلم شيء نتاوب ذلك فإذلك العهلة الناس الذين كانوا أتقيا كان إنه حلوة الزكاة تغضم الضر اللي عنده وتزيوه عند واحد مثل المصارف ويعطيه اللي بكل حياء وخجام وتقول حق الله لأهل الله وتقول إنه خصمه أنا عدد الخرص يعني لحظ إنه حمال حق الله يكون عنده واحد الرعب من أن لا يؤدي الأمانة الكاملة في حق الله قالوا حق الله لأهل الله لذلك يقول الله فضعته تعالى في الحديثة قدسية يقول المال مالي المال كامل لن يبقى عندك ولا يخرج فيه مالي. هذا يسمى مال الله ما المعنى بالمال أنه برده معنى جملة المال عندك نتخيله، ما هي؟ جزء مننا، واحدة لديه فلوس واحدة يعتبر التجارة هذا الذي يعتبر التجارة لديه فلوس أريد أن ترى، أنا أعطي كثيرة من المال يعتبر التجارة وفي العام يعتبر أنه مجر أنه مستدور، أنه مرضوض أنه مستدور هذا السيد يعمل بالمال وما هذا المال؟ ولن لك فيه إلا الزمع لكن سيأخذ نسبته من الأرباح والنسبة ما تبقى من, من صاحب المال الله تبارك وتعالى جاء أعطاك المال قال لك هذا المال <تصفيق> ولكن <تصفيق> النسبة يريد وما تبقى لك ما تبقى من نسبتي لا تربح رقم المال إلا أن هذه النسبة الأرباح ليه جشرة الأخذة المية سيأخذ ديالي أنا أعطي ليه أجوة الأخذة يعني الله فاكرا في المال ويقال لك الربش اللي رضي تشاك معادي ويوش رضي رضي تعطيه ليك كل جسانات لا يقال لك كثيرا تشوف الخائف بالله وعطالك الفلس ومطلوس منك نسبة الأربح لله وهذه الشرطة خصوة منعوها عن صاحب الحج يقول المال مالي والفقراء عيالي والأغنياء وكلاء في مالي عن عيالي معناه وكيل في مالي الله المال مالي والفقراء عيالي والأغنياء وكلائي في مالي على عيالي فإن منع وكلائي مالي على عيالي أددتهم فقراً ولا غمالي أنا وحدي قل غم بعيداً على المزاكية حمار قد يتبع ما عند الأفريق لا جيد لأن الله رفع عنه ماله يقول الله دوارة و تعالى في الحاديث القدسي انزل البال جدره ما كاين شي حاجه قال اما انزل البال لاقامه الصلاه واداء الزكاه جدره باش ندوروا في البال باش تبقى بالصلاه وتصعف الزكاه شي اخر معنى ماشي باش تتركو فيه فإن أنزلنا الزكاة لإقامة الصلاة وإقامة الزكاة إقامة الصلاة, الصلاة تتذبع ذات الحجم تستطيع بنا المساجم تستطيع طعام الفقارة تستطيع... وإعطاء الزكاة بنا إقامة <تصفيق> الزكاة تنظيمة إلى غير ذلك مما يعود بالنبعي على الصالح العام وهو كده هذا الإخلاة إلى المال نفسه <تصفيق> الراضي الرحيم الله تعالى تنقسم الذكاس العين هو المال الصابغ العين هو الذهب والفضه فهمت والفضه يسمى الذكاس العين وكيسميوه المال الصابغ الذهب والفضه الفلوس فلوس اللي كنصرفو بهم هذا النساء <تصفيق> ما علم لماذا؟ لأنها فزيله عن الذهاب والشكل هذا الفلس أوراقي السكتين الوراقي الاعتماعي الملسى لا تسمى بأولاق الاعتماعي كان يصبح وص stability والذي موجودン uh من عنده 600 سن OC 300 سنو ك Tang بالك officially ا harmony لن تشترك نطفان فاش كل اعطار القيمه الكبيره 300 ذهب ما تكون عندك بحال واحد الوصل ان عندك في البنك الدولي مدخر واحد الدرام ديال تسمى الملء هذا كيفاش جا جا بعد مرات صالحين باش على بناء ما يبقاوش يمسوا على الضروره كتعوض حتى الورقه لماذا تدمر مثل الذهر و الحوالى الآن نخصها وتعرف عليها لأنها وإلا في الأول أن يعطيك شخص لوقع وإنك تسمير في الغار وإنك تسميره ونظره وذهاب الذي يسميره وإنك تسكمن الآن أقول لأحد كلا أنها مجرد أنها عندك راضية مجرد أنها عندك راضية والمعنى هي أنها بين الذكر يقدر من الذهب فأصبحت تهليا ذكاة العين أو من ذكاة العين إن شاء الله لهذه الأموال هدف سواء أهل الخرشي أو خفضنك أو خفضنك أو خفضنك وين بالعين أيضاً؟ عروض التجارة عروض التجارة واحدة عنه الحانوش وعنده فيها الثلعة هدف العهدث ذكات العين بأنه هو هدف فهي دكات العين لا يوجد جهة ولكن يبيع فهي ذكة العين ذكة المال لا يوجد عروض التجارة مثلاً الفلة التي يضرع من يزرع الشغل، من يزرع, يزرع كذا يخرج، الزكا الذي يخرج ذكا خطف، ذكا لشغل ولكن إذا زرع الماطيشة ومتجها ما عليك؟ على ما عليك ذكا على الماطيشة لا يناجد، لم تذكا لكن إذا كان يشري الماطيشة ومتجها من يذكا، ما أصبح من حروض الشغل إذن عن ذلك عين الحب هو كل حب يبس ويدخل بعد فركي ليس جميع الحبل الذي يبس ويدخل بعد فركي يدخل فيه القمح والشاعير والدخن هو اللي يسمى الدخن الدخن اسمه الدخن والذورة الدخن كبير لا لا لا وما شابهها ميلان شبه بما يقتضيه العرف البلد كان هنا عن نوعه نوعه المنشفون لم يكن يغشل من هذا لم يكن تعطر على المنشفون فإذا القبر والشاعير لم يقام بنوعه الشاعير والدفن والذورة كله يقول أن تدخلوا في ظن الحب وينحق بالحبين من ما كان في حكمه مما يبث كالذبيبين والدينين وغير ذلك والتضريب وهذا أيضاً لأنه يبس ويبس ويبس عم تقيمة الإبتقاء أما ثواتي الثلاث تبس ما تريده عين وحب وثمار ونعم ثمار مما بكرناه <تصفيق> <صح>. <تصفيق> والنعم هي الماشية بشرفة الماشية الماشية فيها لبهان فيها البقاء ل البقره في المعيذ في البيب معيو الاصناف اربعه صنف ثلاثه عن الظن اللي دخل فيه المعيذ والاكباش في ثم عندنا البقر دخل فيه البقر جنس البقر وما يشبه جنس البقر كجواذب وعندنا جنس الابي ودخل في جنس الابي وما يشبه من الابي وغيره هذا أخنف ثلاثة اسم النعب فذكاة البقري وحدة ذكاة البقري وحدة وذكاة البيبي وحدة لماذا وحدة؟ في العادة دي والقيمة دي والمقدار إلى العمل لذلك مصارب التسجار في العين والأنعاب تبقى كل عام في العين والأنعاب هذه الجلد <تصفيق> في العين إذا كانت في الطاوة الحروس وقرب تجارة وفي الأنعمة فقش تجب ماذا تجيب على الإنسان الذي يخرجه؟ إذا حالة عملية الحالة حصل أن بعض الحب مستضر لا شيء بالعلمة إنما بالحصاد بالحصاد تقدر الزراحة تكتبه تظهر شهر خمس عام بمعنى ما حاش أليها الحب الآن وآثوا حقه يوما حصادي لم يبقى هذا هذا لا يشترط فيها حلول الحول إنه يشترط فيها أن تنضجا وتشتزا وتفرق هذا هو الأصل لكن الذي يشترط فيه حلول الحول وهو في على دورة سنوية هو الأنعام والعين في العين والأنعام شقة كل عام أي كل ثلاثة ما هي السنة القمارية ليس السنة الشوثية السنة القمارية مثلا واحد رجل من رجي واحد رجل وجابت واحد وقال من رجي واحد الذكاء اذا السنه التي تحتدم فيها الذكاء هي السنه القمرية والايتاس السنه الشمسيه معها في العين والانعام فقص الاعام يظهر والحب بالافراكي وناعم والحب بالافراكي يرى عام يكمل, يكمل. أي كامل والحب بالافراكي يرى الحب بعد حصاده وذبته وافراكي عاد تجب بالذكاء فيذاخذ الانسان واش واجبات السكن لا قال حتى يدرسوا ويبرك يعني يفصل الحب عن التبني عن العشق حتى يتصف الحب ويخليه بوحده عاد تجب عليه الذكر ان نغفر عليه والتمر والزبيب الطيب وفي زيت من زيته والحق يذي الزيت القران طبعا احنا حكينا بالزيت تمام الزيت وَكُلُّهُ حَبِّيُّ يُستَخَرَضُونَ مُزَّيْتُورِ كالترّعة النوارشنس والزيتور وليس الحق بهذه كل ذي ذي ذي ذي يسمى بشعوب الزيتية أو ثمار هذه الثمار الزيتية فيها ذكا لكن ذكا قد تكون على الحب و لكن على الزيت هذا شاء الله متنفق وَهِيَ فِي الثِمَارِ وَالْحَبِّ الْعُثُورِ من ريقه اناله الذي يجب مقدار الذي يجب ان يخرج من الحب ومن ثمار اي من الغرس الغرس الذي تجزموا الزك قال في العشر معناه نحسبه 10 دخنشي الدخنشه العاشره خرجوا العشر قسمه العاشره تعطى هذا فقش اذا كانت تقي غير مكلف بعض الفقهاء كانوا كيقولوا الزراعه البوريه احنا ما كنقروش دراعه لا اذا سقيتيها بالتقياب فيها العصور لا تكلف في التقييب بدك التقييب باش شنو كدير كتمشي كتحولي كت عليها المجراه ما كاينش تكليف. تكليف ولكن اذا سقيت بالنضح معناه يجيبوا الصرد ويجيبوه كيمة حظ يجيبوا الصرد الحظ ويخلط إليه طبعاً هو أو خلط إليه أو ثقاه بآلة واحد الآلة هل نحن يجب هذا المظهر هذا لكما يجب هذا الكاميون هذا معناه صارت الكلفة مرخصة لقيمة الزكاة فإذا ثقاه بآلة أو بكلفة يجب كان فيه نصف العشر اي قرص يخرج منه قرص فوقاش في يوم في عندما يحصد ويفرى ويؤينغ لكن ما كنا احنا يعقلوا الشكو الانثولوجيا خذوا او فوق اللي ما او اللي صار هذا الحاصد قد خمسة العشر شنو هي خلتوا العشر يا رب ماشي طبق نطر يوجد قطعة وشيء عجبين خمسة أوسخ لكن شو أولاد في الظافي القلى مئة ثانية ما قلوان ما قلوان الخمسة الأوسخ هي خمسة <تصفيق> القنطار ومئة ثانية وخمسين إذا تذكرت لما تذكرت سأنتظر لكم إن شاء الله نحن نعلم عن ذلك سرعاً تدخل المملوك ليست كيتوش ترتفع في المذميه وهو المطلوب هذا فشرط الملاحظه نعم والعرض و... والعرض ذو التجري ودين من ادار نعم العرض اي سلعات عروض تجاره عروض هذا الشيء الحكره فذكت بها في حديث هذا بعدين الانسان اللي عندو حادث باش يحيي الحاول على الاتجاه اللي عندو تيوقف تيوقف هذا الماتيك تيوقف كلشي تيحسب شحال عندو ديال السلاح و تيحسب شحال عندو في الصندوق و هذا الانسان نعرف اتجاه اما شي واحد عندو نقطة خصو يقف ذاك النهار التي تجب عليه الذكر يبقى وقف النهار سمها اللي كسمى الجرد كسمى الجرد الثانوي لكن بالضبط ديال الذكاء عندهم الجرد ديال الذكر اللي كيتقص في, في الشكل عنده المواد الاوليه المواد اللي كتدخل الصناعه من المواد الأولية؟ ثم عندنا المواد المصنعه اللي عنده سطورة. ثم عندنا المواد نصف المصنعه اللي كانت ست سلسلات ما كتشمين فيني هذو كامل را على القيمه اللي عندها الصندوق و نحطو عليها ثاني اما الالات والمحلات هذو بلادك تاع المحتاجش على الاله لان هاد الالات هي المستثمر و في الطرود اللي اللي دخلت في الاستثمار يعني الاله الاستثماري اسم العقار الثابت العقار الثابت لا زكاه تعالى ما لا حانوت بحكم الحانوت الجدران ديالها كذا ما خصش بها هكا ما خصش على العروض التي تصنع من التجليف يعني فعلى نود او اليات النود المصنعه والمواد نصف المصنعه تضاف الى قيمه الصندوق لما كنجمعوهم الدور كنقطعو عليهم بالتوثيق ان شاء الله نعم طبقات قيمه هات العين توثق بكل كافه كاين شي حاجز العقد والعقد متدرب ودين من اداه ودين دين ايضا واحد في كل واحد واحد في كل الحول على هاد الحصص باش نسجلو ومرضولكش و عطيت له وقلت عامل في سن عمروه دا نحاولو دابا لان على هاد الفلوس واش كيعطاهم لي اختار طبعا اللي غادي يخرج هو اللي عطاهم شي لي اختار اللي عطاهم هو في لكم وعارف بانه غير شعو كيتحملو في السوق الماري وما كيدير بالو والو معناه الفلوس ديالو لان هذاك اللي خذاهم ما كيستهلكهمش وبيتزا نحقله ولا ضمن له في اخراجه هذه الذكر اصبح الاداء ماشي المال اللي كيعطي فلوس هو اللي كيخرج على الفلوس اللي كيتعل لانه الفلوس ديالو كيتعلو غير في التجاره تخلو الا, إذا يأي. إلا إلى هذا اللي كيسكت كيئ يعني تطلع اللي ناذا ناذا هو يأس ناذا هو يأس إما أنه مسخط وإما أنه مجبعي للصفير عند فقر أصبب المسكع وعب أنه مكبرش يروح هنا يمع نغي يخرج ذاك لأنه يأس منه هذا فالحال إذا يأس نغي يخرج ذاك لكن إذا ارجعوا له بعد يأسه يخرج ذاك لأنه كان يلغج عنه طبعا طبيعي الا اذا يئس يئس لا زكاه على إذا يئس لا زكاه اما اذا اعاد الشعب الفلوس دي له ديك بعد سني اش تيدير كيخرج الكعله ديك الاعوام اللي دي يئس فيها لان السيخ مكاش لي تو انه ما يذوش ولكن لما استع الله عليه في رزق جاء وردت لفلسه، الآن ذلك فلس كأنه كانوا خطب عين سوف يخرج عليهم، ذلك الذكاة مطلقة إن شاء الله هذا يسمى ذكاة الديون ذكاة الديون قيمة هاك العين ثم يحتكاء ذكا لقبض ثمن أو جين العين نعم، هذا قلب قيمتها أي قيمة الدين بعوض التجارة قيمة العين يعني القيمة التي تخرجها الثانية وردتها نعم شوف شو لا, <تصفيق> لا. جوج ولا هذا بشرط يتحول اي بشرط ان يحول عن اي محل نعم انظر شرح الابيات مع ادله احكامها فرض الله سبحانه وتعالى الزكاه على المسلمين تخرجونها مما حد له من عين الذهب والفضه وما يقوم مقامهما وما يقوم مقام ال عروض الفلوس عروض أو... ديار ولكن وليس وهو الحبوب والثمار ومن مافيتها وهي النعم من الابل والبقر والغنم وقد دل الكتاب والسنة والاجماع على وجودها قال ابن من منذر رحمه الله واجمعوا على وجود الصدقه في الابل والبقر والغنم بالصدقة دل الكتاب والسنه والزكاه في <تصفيق> قوله تبارك وتعالى انما اقتصا القصد في والشعير والتمر والزبيب وفي مئتي درهم خمسة دراهم <تصفيق> في مئتي درهم خمسة دراهم وفي عشرين متقال من الذهب قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال سبحانه قد من أموالهم سبقة تطهرهم وتزكيهم بها وعن من عباس رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم وقال <تصفيق> وعلم عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بأث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن أخش في المعاذ إن زوج في المعاذة من جبال في المعاذة وزوج معاذة أما السبب لكن معاذة وضحت عيال قال معاذة من جبالك معلم الجبال جبلوا في العيد جبلوا في التقوى جبل لما سيستنى الطعام سيستمع معلم جبال المذاهب وكذا ثم ساله في قلخ قال الامر الذي اتفق رسول رسول الله الى ما يحب الله ورسوله عاد معاذ الجبل كاين سعد بن لكننا فاتنا ثلاث ساعات مخالفه اليومي احدكم قال الذي استنزل منه عاش الرحمن ثمانات 40 هذا الشيء يتم ده ساعتين وقتها لا ينفع فقلنا الله لكن ما مش الحال قال الواحد هي عمر اني لا اجد لقدم موطئا من امتحان الملكاء الملائؤ الاعلى حاضر فقد يمر فقالوا ما يبكيك يا رسول الله قال لقد ضمر قدر ومعاد وضمرت منها منها الله لو كان أحد ناج منها لنجا منها سعد فبكت الصحابه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معادا رضي الله عنه إلى اليمن فقال أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد اثارت عليهم خمس طلوات في كل يوم وليلة أحبكم أول حاجة قد أعلمهم جزء الشهادة حتى أتكلم لمرتقب بتاع كل متاع لكن شي فقاطي حيحلوا الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله لاحظ فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله فرض عليهم صدقه في اموالهم يعني استعلموا طلب على يشبروها حتى كذلك باش هناك شخص ذكر هذا هو أية المضي blueberry معادة و單 darkيمة جداً تم mengلبها المئلة congressدوردة أسنga أحد الضرخ في دلزيك هي إختلا معه ما هي المضي Rashid دعم هنا لديه شخص跟我 اثار مميشة بالنسبة لي السهيدة لكنه القرى في القرب هذا قد يزعي اصبح تقدم كله زي التقليد الراوي والسلام حتى لما تصلي نعوض اخي تفضل الله وشكون سميتني دابا كي تنوض لكم سيدي ها هذه برك طبعا كل ما تصبروا وتشاركوا كله اذا بدا في البان هذاك بيت كنوض نخدم يا و ادعى الناس في عنده قال له اصدقى هذا الغيب اصدقى يا ما عاشد قال له اسلام قال له قال له هذا برئي في كفة انا اخذنا انا اخذنا Bizemo faire la prière toute la journée ya ma khoudna matya nbi ghotna ana nkhotter l'bled wghaytoq Aldo chrétien ka baqay menna foka ki shterekou mena l'bafizou bnaqou mena ki kaydou wahed chhar tamouji قالوا له كيف؟ المتخم بالإسلام دعوه ما تقوله؟ قالوا بإسلام عز الله ما عز الله؟ شاهدوا رمضة العبية؟ قالوا بإسلام عز الله قالوا بإسلام ما تبقى؟ ما تبقى؟ ما تبقى؟ أنا العلماء لا أشترك لا تبقى أن فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقه في أموالهم تؤخذ من أغنياءهم وترد إلى فقراءهم الذين فقدوا في ذلك النظام فإنهم أطاعوا لذلك فإياك ورأئم أمواله آه صحابي إيش <تصفيق> بده بما والحفاظ على بمشي من واحد عايزينوا لكن راح حط كل واحد على القيمه ديالو هذا تنفيذه في القراءه الرساله تقول ارحموا عاملتكم من جلد هذا كانوا يكرموه خليو يكرموه هذا سبحان الله يعني يشغل كل ومضحك كل شيء وبدي كل شيء كل واحد حافل المقاد ديالو باذن العاده والاحترام كما قال صلى الله عليه وسلم واما دليل زكاه الحرف فلقوله تعالى واتوا حقه يوم حقاضل. ولقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض وللاحاديث التي قولنا اخرجنا من الارض بذات الحق وهذا دليل سئل ما يستخرج من تضم من المعادن وغيرها وان شاء التي تاتي عند الكلام على انصبه زكاه الحبوب ونحوها وأما دليل زكاة الزهب والفضة وما يقوم مقامهما فلقول الله جل وعلا والذين يكنزون الزهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب نليل يوم يثمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وذنوبهم وظهورهم هذا ما تنسكم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون الآية الذي يكنز الزهب فسبع هو قال يوم قيامه ما يكتب ما من سفر الصح فتحما في نار جهنم فتقوى من جباله ونهوره مشي مروح هذا هو اجر ديال داك الذي كنستو الناس لان من اقصر المفاتد الاقتصادية التي تضرب هذا الصميم والاقتنال الذي يرمزه لتعلم اقتصاد التاشر يجب أن يتعلمون هذا اقتنال هذا الاقتنال يحارف الاستثمار وإذا حارف الاستثمار يتكلم بالطلع وإذا كثيرت البغناء يتكلم بالكثال وإذا كثيرت الفساد سبب من السؤال فأنت أمامك عماماً لبن كوالفين لبن كوالفين عاني قال اكتنز وانا مجددا يعيشي عيشي وانا مجددا وانا مجددا ولكن ثببتك في النظام الكريستاتي فجرتي الزب مددين واحدة تلسة واحدة وحفظت لي واحدة تلسة لذلك نظمت عاني أخرج مالي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عمر رضي الله عنه قال ما ابن عمر رضي الله عنهما قال ما ادي زكاته فليس بكلف <تصفيق> لا اباء أد... الشروط اللي خصنا العفوات الباء ن... كي كيشكيو الناس كي يقول الانسان اللي اختنا في جائز ما عبد جائز بشرط ان يكون الاصل حلال وان تؤدي زكاه المال يعني تاخذ هاد الجسم الحلال من وجوه الحلال وتخرج زكاه ديالها وتتمتع كناوله ولكن في ضوابط اسمعك تتمتع كناوله ولكن ما يدير شي حاجه مشينه بضوابط في تاع الشرع الى كان علينا ثالث ان يكون من بدءه ان وتخرج زكاته المالية ويصطاف في حلال فانت المال تكون متلون وله normally the person who used the money so forth and could have continued ar packaging andOur athletes would give assistance to anything when there they were looking for such and how you used to bring all trades So before you put your store and sava and load الزكاه كتقتلو اما اذا تمرض و كتخرج الزكاه ديالو الزكاه كتوديه فان في الزكاه يضاعف مع كون الاكتمال واحد عنده عشره أخب... ديال يخرج عليه الزكاه الزكاه الزكاه حتى من هو ديك الاكتمال ما صالحلوش وانما كوجر في الزكاه ليدفع الانسان الى اقامه المصالح في البلد فلو لم تفرغ لكونذة الأموال ولما سنته أحداً لحظة؟ لما سنته ما أُدي زكاثه فليت بكنذ وإن كان تحت سبع أراضين وما لم تؤذ زكاثه فهو كنذ وإن كان ضائراً لذلك الشيخ الأنفاني عبد الله عنده واحد فتوى شاذ لم يقول بها أحد وهو أن الذهب المحلق محرم على النساء لأنه محرم على الرجال الذهب محلق لكن قال الذهب محلق محرم عن النساء استفد ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة محين المرأة عندها في سورة من الذهب فقال أن يتحتلم أن تشفين أن تصوري فيها جمرة من النار يوم القيامة فاستفاد الشيخ الالباني رحمه الله تعالى ان الذهب المحلق حرام عنه لكن فات الشيخ ان يخرج بقيه الحديث وطبعا العلماء بقدر عذمه وبقدر قد يكون لهم شيء قليل يخطئون في وقلنا ان مالك الكل كل ني اخذ من اقواله ويرد إلا صاحب إلا ان صاحبه او صح ان النبي ليس معنى أنه إذا أخطأ الشيخ الألباني في هذا فإن كلامه كلهم مرضون عليه الله نقول هو مأجور في اجتهاده لكن لما ذالنا لأخلافه مأبحث خلاف ما قال فإننا نرد الأطل إلى أطله وندعو له بخير والثبات لأنه أغنى المكتب الإسلامية بالتحقيقات والخلاف الظبات ونحن نهوج عنه في جنة الثبات قال قال ما لم يخرج من الحديث والحديث الأخرى ومفاثه ومفاثه رغم أنه كان سبب إنه أنه لم أره في الإرواق أو في مراث سبيل إرواق الغليب أروا منه من شهر كتب التخريج إرواق الغليب في تخريج أحد المراث السبيل وهو الذي أبان فيه الشيخ مهارة أو الحديث والحديث تتمت يقول أن يسعى صلى الله عليه سأل فاطمة حينما رأى هذه الصورة قال هل أذيت ذكاة هذا؟ قالت لا يا رسول الله قال أتحبين أن تصور به جمرة من النار يوم السيامة؟ فكان هذا الوعيد معلقا بالذكاة وليس بالإصلاح وإلا فالحديث المطلق أذاحى الذهب بإصلاح بالنساء أن يسعى صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب والحريص وقال هذان حرامان على رجال امتي حلاله بعناه فائها وهذا حديث مطلق وعائشه رضي الله عنها اوصاها كانت تختم بالذهب وكان لها ورث محلق قالوا كتب والعصب ثم, ثم قالت فضل فضل حتى وهي ما هي في اتباع سنتي رسول الله عليه وسلم لكن ما يستفاد من هذا الحديث هو ماذا نذكره في ذهب المرأة التي تتزينه هل تجب فيه الزكاة؟ هم لا إذا كم تتزينه هذا النبي يستفاد الشام وكذا في حديث أبي هريرة الآتي وأما دليل زكاة الأنعام ففي الحديث الجامعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاة إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائحة التقوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف ثم يرى تبيله أما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقل تأوثر ما كانت تستن عليه كل ما مضى عليه أفراها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 حتى يحكم الله بين عباده حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50000 سنة مما تقول ثم يرى سبيلهم اما إلى الجنة وإما إلى النار اللهم السلام هل عن الذهب بذهب مؤكد ولا ذهب ده فطينتي هل فهم يكوى بالنشره كيف يعتقد الضوء فيكم الضوء فيكم الضوء فيكم يعني حرارة الزوء الثانيين الإبيض لما عند ذلك خطفة لا تبعث بأوطر مما كانت تستمد عليه في الدنيا ولكن لها قاع قرق ما هو قاع قاع؟ صلب إذا مشت على الأرض سمع لها قرقرة خطفة الإبيض ماشي صلبة لكن يبعث لها صلابة فيها كثافة عالية كأشفة من الحديثة فتبطح صاحبه في يوم كان مقضة خلسين ألف ثلاث وصاحب الغنب أيضا تبعث أغلافها لها قفرة معنى صلبة وكلها قرنة ليس فيها, ليس فيها عجماء ولا جمحة سوحدة ما, ما قرعه سوحدة ما عن ذكر القرنة الثلاثة معنى كلها عن ذكرهم سوحدة كان أمساء وكان أكباج فتطعه باظلافها وتنصحه بكونها تخيف بالالف سنه وهما في دور لانهما لا احقوا سبحان انما كان هذا اللي غيتبعثو منع رمضيات لان كان في الفكره مثالا في العين والانعام ذكر الناظم شروط وجوب الزكاه ومن ذلك مرور حول كامل في العين والانعام من الحول أو ما يتنزل منزلة مرور الحولي وهو الطيب في السماء أي ظهور الحلاوة والتهيئ للنص والإفراك في الحبوب حنطة وشعيرا ونحوهما ووجوه الزيت مما له زيت من الحبوب كالزيتون والجلجلان فتعطى الزكاة من زيته إذا بلغ حبه النصار نعم الجلجلان هو حب السمسي وهو نبات لغوا فرعون كفرعين الفصولياء لكنها نصدر رحمة الله سبحانه سبحانه سبحانه يقول له كنكم حل كتبه كنكم كن سبحانه هذا أيضا مما يفرقه يفرقه كنه هو فرق ويدخل في قول الناظم والحب يفي القرث والشعير والثلث والأرز والقول والحمس والعدد وباقي الفطنيات فقط الزكاة من الجميع إذا بلغ النصاب ووضعه من قوله إيحيث من هذا دخلات حق الحق بلحق ماذا دخلت حق الحق من القطار غير الإحظمة والحق منها تخرج منهم الزكاة قال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحق أن الزكاة تتجلب فيه نعم إذا حال على الحق تتجلب في الزكاة إذا بلغم حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ذكاة في مال حتى يقول عليه الحول من حديث علي رضي الله عنه والتربيذي من حديث ابن عمر رضي الله عنه مركوعا وموقوفا لكن هنا وحد شعير هو أن الإنسان إذا أراد أن يقدم إخراج الزكاة قبل أن يحول الحمول ويعتبر هذا الحول هذا إن شاء الله أيضا فيه استثناء في استثناء ان الذكى تقدر تلف ليها انت عا كنت تلفلك يا عمي على عقله ولا مالك في الموطا عن محمد بن اباقره الزبير انه سال القاطب بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم عليه فيه زكاه فقال القاطب إن ابا بكر الصديق لم يكن ياخذ من مال زكاتي حتى يحول عليه الحول مما له زكاه حتى يحول عليه الزكاه حتى يحول عليه والذي لا الهي عمر رضي الله عنهما كان يقول لا تجب في مال زكاه حتى يحول عليه الحول هذه قضيه الوجوب لا تجب في مال زكاته حتى يكون عليه الحول وعن اشهاب الزهري رحمه الله تعالى قال مضت السنه في زكاه الزيتون ان تؤخذ ممن نعم لا اذن زيتونه حين يعصره فيما ثقت السماء والانهار او كان بعد بعد نعم هذا من الشهاده الزهري من التلاميذ الثاني وفيه شهاده الشهاده الزهري الله دعاني وكما سقي برشاء ناضح في وقال البيهقي والاعتماد في هذا على الاثار الصحيحه فيه عن ابي بكر الصديق وعثمان بن وعبد الله بن عم عمر رضي الله عنهم اجمعين ولكنه سقي بالرطب الرشي والنضح أشكري بالآية أما الحبوب والثماء تثنيبوا الزكاة فيها لقول الله عز وجل وآكوا حقه يوم حصار والإثمار في مالك الثم والثميم الصيب لحكي في آيشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعك عبد الله بن رواحة إلى يهود فيغرص لهم النقل حتى يطيب قبل أن يؤكل منه يخص النحل كانوا كيقطفوه قبل ما يطيب كل ما يطيب كيعلقوا شحال ما كيديروا بالهم كيزولو كل ما يطيب كيعلقوا في الباطو وعن عتاب اسيد رضي الله عنه قال تمر رسول الله صلى الله لا يسمى اسيد الا واحد كاين اللي سمو وابن اسيد سبعه سبعه من الرجال الحاد كلهم اسيدون إلا أسيد بن حضير إلا أسيد بن حضير وقد توهم بعضهم واسمه أسيد بن حضير فكلما وجدتم هذا اللفظ فأو أسيد إلا أسيد بن حضير وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلص العنب كما يخلص النقل وتأخذ زكاثه زبيبا كما تؤخذ زكاث النقل ثمرا قال الحافظ وفيه انقطاع كما في بلوغ المراد نعم <تصفيق> وقوله وهي في اثمار هذا هو الشرط الثاني وهو انفلاك نصاب الشرعي والنصاب هو قدر معلوم من المال تجد فيه الذكاء ومقدار النصاب في اثمار والحروب خمسة أوثق ولوستون صاعا بالاستفاق بالصاع النبوي والذي مقداره أربع حفنات بكفي الرجل المعتدل الخلقى وقدر المصاب بالموادين المعاطرة خمسمائة وتمانية عشرة كيلوغراما وأربعمائة غرام هددت الله فيكم قلكم خمسات وقناتنا نقص لكم شتات لكن لا أزالكم سكين شعبهم أظهر الله فيكم نقص شوية وأربعمائة غرام عند الظنهور في بالثمار والحبوب لسقية بماء السماء أو العيون أو كان بعنية العثور وَأَمَّا ان سُقِيَتْ بِآلَةِ السَّقِي وَنَحْوِهَا مِمَا فِيهِ مَشَقَّةٌ وَكُلْفَةٌ لِسْهُ الْعُسُرِ أي خُلُس وهذا لحديث أبي سعيد من رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسط صدقة هذا بالنسبة للحديثة لي ليس فيما دون خمسة أوسط كل صدقة هذا ظابط للضابع عندنا إن شاء الله ومعتبده أهل المباني بكلها ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط الثماء والعيوش أو كان عتدي العشور وما سقي بالنضحي نصف العشور نعم هذا ما سقطه السماء والعيوش والعين سقطه السقية إذن في اسمه كليل وما سوقي بالنضحي أي بكلفة إما بجهدين أو بآلة بجهدين أو بآلة نصف العشور. وأما نصاب العين في الذهب وفضلة فقد ذكر الناظم أن في مئتي ذرهم ورقا أو عشرين دينارا شرعية فأكثر زكاة وورج العشر أو ما تنزل منزلة أو ما من العولات الحالثة وما زاد عن ذلك فباكثابه للإجماع الذي ذكرناه سالفا والله أعلم <تصفيق> الحديث أبي سعيد من الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة خمس أواق هي عشرون مثقال لأن كل أقية تقريباً فيها أربع مثاقين كل أقية فيها أربع مثاقين ولحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين ديناراً فصاعداً لفض دينار ومن الأربعين دينار ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا في الرقة في رمع العفو وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ثلاثم أتا درهم وحال عليها الحور ففيها خمسة دراهق وليس عليك شيء يعني في الثام حتى يكون لك عشرون دينار فإذا كان لك عشرون دينار وحال عليها الحور ففيها نص دينار فَمَا زَادَ فَمِحِتَابِ ذَلِكَ نعم، نسباً هذا الأحد الذي تتقنن نحن قلنا إن شاء الله نجمعنا الخلصة التي يجب أن تفهم وفهمنا لكم، قلنا لا، الآن يتم الاختساب بالذهب فقط رغم أن الكثير من العلمات يقولون عندك فقشة بالذهب وعندك فقشة بالفضة لكن حتى لا يختلف هذا بأن يكون الاختساب بالذهب في عموم ما يلحق به الحكم لذلك تعرض الاختجار وغيرها وإنما نجتمع إلى هذه الأحاديث لنتبرك بنفس رسول الله فيها ان شاء الله لنسمع الحديث لا تقنظر لنتبركون بأنفس رسول الله فيها لنتسمع كلام رسول الله وقال مالك السنة التي لا فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا كما تجد في مئتي دينار الزكاة العروض قوله والعرض ذو التجري العرض المراد به هنا ما قابل الزهر والفصة ولم تجب الزكاة في عينه فعرض التجارة ودين مدين قيمة كل منهما كالعين مثلا بالنسبة لل واحد عنده ماشية تكسب هذا عنده ضقن عنده بقر عنده غبير قال هذا العين تجبه الزكاة لكن إذا عنده خيول يغبئ الخيول يغبئهم معنا كيكسبهم هذا لا ذكتة الخيول لا فيش ذكات لكن إذا كان هذا تاجر في الخيول كيشري ويبيعه وجبت للذكات لأنه عرض للتجارة ضح ذكاته لا ذكت ذهب نعم فتزكت الكوكيمة بلغت النصاب أو ظهت لغيرها فيقوم المدير عروده عند تمال الحول مما تساوي إينا إذن ومما لرث فيه العالة ان تباع به وتذكر تلك القيمه والمدير هو الذي لا تستقر بيده عين ولا عرض ويبيع بما وجد من الربح نعم نذهب مالك أن السلعه تقو بمثمنها في حالها مثلا واحد شرا سلعه ب 50 درهم لكن في الوقت اللي وجبت عليه الزكاه لا تسوى 70 درهم واش يقومها ب ولا ب 70 درهم يقربوها ب 70 لماذا؟ لأنه الآن أصبحت عنده قيمتها هاتفة قيمتها هاتفة قد تكون بسعرها في السوق الوقت الذي وجبت عليها ولا تقوم بالثمن الذي اشترها منه أبداً تقوم بثمنها في حينها في السوق في الوقت الذي خردت عليه فتكاؤت عليها والمستقر هو الذي يرصد بسرعته ارتفاع الأسعار ويتربص الصفقات الكبيرة لبيع سرعة بغيره الكثير ولو كان الضرر على حساب الآخرين فيما لا يمكن لنات الاستغناء عنه طبعا هذا يسمى المحتكر والاحتكار لا يكون الاحتكار إلا فيما كان ضرورياً مما يحتاجه الناس طبعاً حتى لا يخلطاً واحد باع شر الأرض شر الأرض وكي تنتغلها هذا ما كثموش محتكر لأن الأرض هناك ما تتأكلها ما تتشربها لكن ما يحتكر طعاماً كما قلت نصر من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ الله منه هذا خطبع طعام احتغل شراء الزف شراء السكر وعرض بأنها غطلاء وخطبع على الناس لكي تسبب في هذا المثال لكي يبحث بالثمن الذي يريده ربما إذا كان سيطر على السكر إذا كان سيطر على السكر طبعاً هذا المشتكار عنده أولوب متعددة كان احتكار الواضح احتكار واضح <تصفيق> هذا محتكر جام محتكر واحد السيد في واحد البلاد هو اللي احتكر هذا القطاع هذا إذا كان كيحتاج له في البناء يسمى محتكر واذا قام عليه الضغوطات قالوا شنو هذه السفينه هي حريه الاقتصاد كالاخيره غايقوم غايدير لك واحد الشركه اخرى باسم آخر ولكن ديالو وتيبين أنك المنفسة بنوب هذا هو بقى تسمى المنفسة احتكارية تسمى المنفسة احتكارية يقولوا لا حلم عمضة لولا كانت تسموها منفل في غرفة ثانيا تسمى المنفل باللتغان أو تكونك غصم المنفسة احتكارية وهذا أيضا كلهما لا ينفس وقد سوعده الشارع من الإفلاس نسأل الله سلامة والعافية والإدارة والاحتكار وجهان للتجارة وجهان للتجارة وفهم من كلامه أن العرض الذي ليس للإدارة والاحتكار وهو ما يملكه الإنسان ويستفع به كسيارته وداره وعبده وفرصه وأسات بيته ونحو ذلك وهو المعبر عنه بالحصولية فلا تزاق <تصفيق> فيه لا و... زكاة في القنية القنية القنية قنية هي لكي ديشي القينيه هي ما يستجلبوا لينتفعوا لي به، ما يستجلبوا لينتفعوا لي به، البيت اللي بنيت فيه، سكن فيه، سما قينيه، والفراش اللي تذجلت عليه فيها قينيه، هذه لا تقوام ولا زكاه فيها، لا زكاه في القينيه، وهو المعبر عنه بالقية فلا ذكاته عن أبي هريرة رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في فرصه وغلامه فنقه هذا ما قيله هذا الضرب في فرصه مركبه وغلامه الحق بما التفعوا بها دلين. قد ذهب الجنهور إلى ودوب ذكاة العروض ودل الكتاب والسنة والقياس على ذلك بل ذهب ابن المندري للإجماع فقال أجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة لا حال عليها الحول ولقول الله جل وعلا قد من أموالهم سلق فالتطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ولقوله جل وعلا والذين في أموالهم حق المعلوم للسائل والمحروف وقوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وعروضهم وليا من طيبات ما كسبتم أيضا استذلوا بها العلماء على أننا والسارقة المال لا زكت عليه ومن اكتسب مالا من حرام لا زكت عليه لأنه لا يملكه ملكا تاما وليس طيبا الله الله عليه من طيبات ما كتبتم من طيبات <تصفيق> واحد من شسرق وحد عن حول عليه السارقة الذي عنده قنا يخرج عليه من زكا ما زكا هذا؟ والله شاب على المخدرة وقال بالله ما يخرج؟, يخرج. قال لك أي منعه المالع ما سبقه وقع مرة كل نفسه في بيت شخ معارفنا فسأل سؤال في المبزة المشايخ سألني أنا قال لي أريد أن تسورك؟ قال لي أنا ما مرتاح. ما ما لا مرتاح انتظرني أنا المشايخ قال لي أنا أريد أن تزوري قال لي أنت لا يوجد الناس في الأزقاء وكالأخرين يجلب المال ويجعلون لهم لما سألوهم يستثمون سألوهم يستثمون سألوهم يستثمون أو لم ألوهم يستثمون وعطيتهم لهم أيضاً دموع وقذوا له هذا الحديث لقصة الأحمد بن مزكين يا الله أنا كان ضعوباً يضحف فقهقها ثاني اختج لها من في المجلس وانتظمون ما يعمل يا ربما يستمعون قال لي هذا هو المشكل باش مش موشكي قال لي اي يقبل الله صدقه بالمال الحرام قال لي اه اسمح لي نضط وريدي بالله انا ما نشوف حتى انا دابا قراصه ما عندي ما كن قال تاع الحرام وانا ناكل لو كما قلتيهاش كنا غادي لكن دابا قلتيها معناها بحال اللي درتي عليا الكذبه ما دام درتي عليا الكذب انا متحضر غير قال لي اش درتي ولم يخرج أحد بعد إلا ببطون ممتلئة من السحر فعلمت حين إذن بما أراد أن يسألني من خلاف من سميتهم بالشيور أنا يا إنسان كيف حلث سعادة كما تعتشد ذكرة عارف بأنه إذا أعطوا الذكارة بحل كيكب المغرم لا صحيح قال أهل العذب اذا عندك انت المال في الحاله لو تخرج الذكاء واحد حساب لدار اذا ديك الطلبه قلوب اللي مات مفتح واحد متفتح لا يصلي عليه الصالحون علاش صنع العمل مثلا كيف الصالحون الذي يفسد لماذا تكون وسيلة ردع من نصر يشوفه لماذا لا يصنع على أثناء قدومات المتحدة؟ هل تخاف عندك أن المتحدة المتحدة؟ لماذا تخاف؟ فيرضعه ذلك؟ هناك أحد من كبار العلماء أحد شاب التحقف الله عليه جاءوا عنده العلماء وبدأوا يذبخونهم وقالوا لماذا تعلق القدومات؟ لماذا من يمنعهم؟ قال انا سمت على ما يقولون ولا يصل عن الصالحون؟ قال نعم، أنا عمرت بقول العلماء أنا لست صالحة، صرت الله من لكن إذا خشي أن تفهم حركته أو حضوره أن يفهم من منها الخطأ يتورعوا بعد المعامة ما تعرفت لشيء وحد أجبر بأنه شبه أو ثبت عنده في حالة الملحة يدخل يأكل ويخرج ويصدق تورعه وإلا فرسول الله تعالى أجاب دعوة أبي جاه وهو كافر لكنهم تنعى عن الطعام حتى يقول لا إله إلا الله فقال لا إلي الله بجه لأنه الشمع أنه يدخل عنده واحد في بيته ولا يأكل أمام مع ربط من خيثة فقال لا إله فأكمل الله من الطعام فقدروا في الأصحاب قالوا لا إله إلا الله عبار عليه قلت لا إله إلا الله فبيتها له وقلت لا إله إلا وكب على ظهره جزور وغطئ بواسطة عقب ابن أبي معين رقبة أبو الشريفة حتى كسرة رضاعية رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدوا أن التوعوع سيكون مصاحب بالدلالة دي الدعوة أما الإنسان إذا بغير يتفر ورقه لن يأكل ويحاول السلطق الإنسان لما عنده من السلطق يحتاجه عن الله إن شاء الله لأن الحرام لا يتعلق بذمتين الحرام لا يتعلق بذمتين لكن اذا شفتي ان انك انت بالحضور ديالك انك كنتشجعو هالحرب هذا لازم توقفوا هذا اذا مات وديك المال ورثوه ولادو كيورثو حلالا بدلا الله كيتمحل لانه انتقل اليهم بامر مشروع الا في حالة واحدة إذا كان هذا المال مغصوبا فبغاوها الثلذه في نرجعوا العقده الضغد نرجعوه لصاحبه ينادى تستن ان شاء الله كاين شي سؤال اخر نعم. <تصفيق> نعم. هذا ضابطه هو الشروط التي شرطت عليك من صاحب من رب العمل إذا صاحب العمل مثلا أعطيك سيارة العمل تخدمها لخدمة العمل فقط والهاتف أعطاه لك من أجل العمل فقط على عليك لأن العقد شريعة المتعاقبة أما إذا كان لديك فسحة من أن تخرج طريقة أن تستعمله لقضية معينة ولم تستعمل إلى هذا الضرر كموت أحد أو حياتي أحد واستعملت من هذا الهاتف وتتمشي عند دور العرب قل له استعمل قد قايا من كذا لمصلحة فيه. وقت حالف الأخر شريط قال الله يتمحه وهذا كفريط وقال لك نقطعها <تصفيق> فهمت فهمت, فهمت لكن اذا لم يشترط اوكا يبقى العقد مفتوحان ولم يشترط عليكم سمحت التيش وفهمت منه بعض المسامحه هذا تقدر يكون فيه ولكن الانسب ان شاء الله ان يتم العقد كما في الوضوح في أو في كل شيء تقول له دما غتستعملو تقول في كذا هذا اذا كان هذا هاتف كيتخلص شهريا اما اذا عطيت هذه مثلك تعبرها تيسالها هذه اسئله اخرى هذه اللي اذا كان ديك الاله اللي تستعمل تتحسب عنده ما يسمى بالتماوث التماوث عرفت شنو هو لامورتسمه كاين واحد الصندوق شركات تسمى صندوق التماوث أو التقادم اسمناه مورسمه الاله اللي تستعملها هو كيقول كي واحد في شهرين توضعها تيقول هذه السياره كنستعملها فقدت قيمه 100 درهم نزلوها لهاي كلات من الفن شعره 200 درهم مزل كل وحده عندها 5 سنين و10 سنين ماجيك تكمل ديك حتى تكون الثمن ديالها جمعتيه وتقدر تشري اخرى وهاديك كتلي كيديها باي ثمن تولي عندك بحال فهاد الحاله هذا اذا استعملتي. استعملتيه استعملتيه الكونطابيلتي ديالو في هاد لامورتقسمو ايضا خصك تقولها لانه قلنا الذمم بالنفره صعيبه صعيبه جدا الكم قد العقد في اللغه إذاش طعلك كذا وكذا وكذا قال ما كاين رب العمل اللي يشتفع لك هذا الشيء ولكن إذا شفت تستعمل تم يقول لك والو هذا شنو كيدير لك يقول ما خصتيش نفتحوا عليا ولكن لا العقد الاول خصو يكون واضح باش ما تعلقش فيه من شيء بذمتك اقول قولي فما والله وش نتشوف